والفرق بين الأمرين بين القولين أننا إذا قلنا بأنه يلزم منه عموم الزمان والأحوال والمكان بأن ذلك لا يحصل بفرد من أفراده وإنما, يحصل وإنما لا يحصل إلا بحصول جميع أفراده لأنه مستغرق لجميع الأحوال والأزمنة والامكنه وأما إذا قلنا إنه مطلق معنى ذلك أنه يكفي فيه مرة واحدة لأن المطلق يتحقق بفرد من افراده معنى ذلك أننا إذا الله تعالى قال الزانيه والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلده فجلد زاني واحدا في حال واحد في زمان واحد كفى ذلك عن رجم أو عن حد ما من بعده هذا الذي يلزم على قول الامام القرافي ولذلك قال هنا والحاصل أن العموم في الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع وإلا لم يستدل على عموم ذلك بالمطابقة وهذا الذي سقناه جواب دقيق العيد عن إشكال أورده القرافي في المسألة حيث قال إن العامة في الأشخاص إن العامة في الأشخاص مطلق في الأزمنة والأحوال والأمكنة ثم المدقيق العيد يورد إشكالا على كلام القرافي، فيقول والمطلق يكتفى فيه بالفعل مرة واحدة فقوله مثلا أقتل المشركين يتناول كل مشرك لكن لا يعم الأحوال حتى, يق حتى يقتل الذني ولا الامكنه حتى يقتل مشرك الهند ولا الزمان حتى يقتل المشرك اليوم وعليه فلا يعمل بعام في هذا الزمن وهذا الإشكال الذي أورده الإمام ابن دقيق العيد على كلام القرافي رد عليه ابن دقيق العيد أو أجاب عنه ابن دقيق العيد وهو المقصود بقوله التقي أي ثقي الدين ابن دقيق العيد بقوله بأن العام في أفراده المطلق في الازمنه والأحوال والأمثنة ما لم يعارض هذا الإطلاق عموم الأفراد فإذا عارض هذا الإطلاق عموم الأفراد فالعبرة بالعام لا بالإطلاق ولذلك قال بأن ما دل على العموم في الذوات يكون دالا عليها في كل ذات تناولها اللفظ ولا تخرج عنها إلا ذات إلا بدليل يخصها فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم وهذا لا ينافي أن العمل بالمطلق تكفي فيه المرة الواحدة ويخرج المأمور بها من العهدة والعموم في هذه الحالات من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات لا من حيث الإطلاق فالمطلق إذا كان العمل به مرة واحدة لا ينافي ما تقتضيه صيغة العموم كفى في العمل به مرة واحدة وإن كان العمل به مرة واحدة يخالف مقتضى صيغة العموم عمل بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث إن المطلق يعم بسم الله الرحمن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله اللهم علمنا ما ينفعنا وإنفعنا ما أعلمتنا واجدنا من الحمد لله على كل حال وما به من حال أهل النار أنا وإذن أسبق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث برسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الناظم رحمه الله تعالى صياه كل أو الجميع وقتل الذي الفروع الناظم في هذا البيت وما بعده يتكلم على صيغ العموم أو ما يسمى بأدوات العموم وذكر أول صيغه من هذه الصيغ وهي كل وكل كما يقولون هي أم الباب فهي اقوى فيه العموم ولهذا قدمها الناظر ويقدمها علماء الاصول عند ذكر ادوات العموم وثانيها جميع فجميع من الفاظ العموم أو من ادوات العموم ويشترط لهما الاضافه فكل وجميع لا بد من إضافة كل منهما للفظ حتى يحصل العموم في ذلك اللفظ فقولك كل انسان أو جميع الناس هذا من الفاظ العموم وبعد ذلك يتلو الذي والتي وفروعهما أي الذي وتثنيتها وجمعها والتي وتثنيتها وجمعها وشرط كود إفادة الذي والتي للعموم أن تكون صلتها غير عهديه أما إذا كانت صله الذي أو التي للعهد فلا عموم وبعد ذلك أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهم فأين شرطية كانت أو استفهامية فهي من أدوات العموم وحيثما الشرطية من أدوات العموم ومن وأي وما شرطا او وصلا او سؤالا فمن الشرطية او الموصولة او الاستثامية واي الشرطية او الموصولة او الاستفهاميه وما الشرطية او الموصولة او الاستفهاميه من صيغ العموم او من ادوات العموم <تصفيق> وقد يقال كيف يكون الموصول من صياد العموم مع أن صلته يشترط فيها أن تكون معهودة فالجواب عن ذا هذا الإشكال أن العهد ليس الموصول وإنما العهد في صلته والعهد في الصله لا يعني العهد الموصول العهد في الصلة لا يعني العهد في الموصول ولذلك لا يسقط عموم الموصول فهنا هذا الإشكال والجواب عليه وقد يقال كيف تعم من وما وما وما في الاستفهام كيف تعم من وما حالة الاستفهام فالجواب أن معنى من في الدار السؤال عن كل أحد يتصور كونه في الدار سواء أكان فردا أم أكثر وكذلك القول في ما وأين ومتى فهذه الأدوات ما وأين ومتى سؤال عن كل زمان أو مكان يتصور وقوع ذلك الشيء فيه. بعد ذلك متى؟ فبعض العلماء يقول إن متى من فيها العموم. متى وقيل لا وبعض خيده. فبعضهم قال إن متى من فيها العموم. ومتى للزمان المبهم متى تأسني؟ أكرمك ولا يقال متى زالت الشمس فأتني وإنما هي فقط للزمان المبهم وسواء كانت متى شرطية أم استفهامية، فالشرطية كقولك متى تجيء أو متى تجيء متى تجيء هذه استفامية والشرطية كقولك متى تجئني اكرمك بعض العلماء قالت في كون متى من ادوات العموم فيقول ان متى لا تفيد العموم وانما هي بمعنى انت وبعض العلماء يقول إن متى لا تفيد العموم إلا إذا كانت مقترنة بما نحو متى ما جئتني أكرمك ففي هذه الحالة يقول تفيد العموم أما إذا لم تكن مخيدة إذا لم تكن مقترنة بما فلا تفيد العموم ثم هنا ملاحظة لا بد أن ننتبه إليها وهي أن متى وحيك وأين هذه الألفاظ كل تفيد العموم صحيح لكن لا يلزم من كونها تفيد العموم أن يكون المعلق عليها مفيدا للعموم وإنما المعلق عليها مطلق ومعنى كون المعلق عليها مطلقا أن المعلق عليها يقع بمرة واحدة أو يصدق كما يقول علماء الاصول بمرة واحدة فقول الشخص لزوجته متى أو حيثما دخلت الدار فأنت طالب فاللازم مطلق الطلاق في الازمنه هذا هو الذي يلزمه فبالواحدة بدخول زوجته مرة واحدة الدعاء يقع ما التزمه من الطلاق ولا تلزم طلقة أخرى فلو دخلت مرة أخرى لا تلزم طلقة أخرى لأن المطلق يسبق بواحد من أفراده وإنما كان الأمر هكذا كما يقولون لأن المعلق عليه وهو متى وأين وحيث عام والمعلق مطلق وهو مطلق الطلاق وهو التزام مطلق الطلاق في جميع الازمنه أو البقاء فإذا لزمته طلقة واحدة فقط وقع ملزمه من, من مطلق الطلاق هذه الملاحظة فهمنا يا شباب بعد ذلك يقول وما معرفا بأن قد وجدا أي المعرّف بال بالتعريف بأل أو المعرف بإضافته إلى معرف كما ذكر أو بإضافة إلى معرف هذا مما يفيد العموم أي من ألفاظ العموم لكن متى؟ بشرط أن لا تكون ان للعهد اما اذا كانت ان للعهد فانها لا تفيد العموم ومثال ذلك كقوله تعالى قد اسلح المؤمنون فهو عام في كل مؤمن وقوله تعالى يسيكم الله في اولادكم او لا بكم, أو لا بكم. فهذا معرف الإضافة والمعرف الإضافة عام فهو عام في كل ولد وسواء أكان هذا المعرف مفردا أم مثنى أم جمع لا فرق في ذلك، وهذا هو معنى قول الناظر إذا تحقق الخصوص قد نفي أي إذا تحققنا من عدم العهد. وإلا بأن عرفنا بأن عهد قال للعهد أو قام على أنها للعهد فلا تفيد هذه الألفاظ عند ذلك العمور قال بعد ذلك وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد منه ملكره أو كان صيغة لها النفي لذبه النكر في سياق النفي هل تفيد العمور أم لا تفيد العمور النكره في سياق النفي كثير من علماء الأصول يطلقون هذه الكلمة وهو أن النكره في سياق النفي تفيد العموم لكن الإمام القرافي رحمه الله تعالى يقول بأن النكره في سياق النفي في سياق النفي أو النافي لا تفيد العموم إلا إذا كانت مبنية أو زيد قبلها من او كان صيغة ملازمه للنفي وغير هذا لا يعود لدى القرافي فهمنا يا شباب فالنكر على ما ذكره القرافي وهو الذي اشار اليه الناظم بقوله وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد من منكره أو كان صيغة لهنف يلز فهذه هي النترات التي تفيد العموم إذا نفيت عند الإمام القرافي رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكره القرافي ونظمه النابي هذا محل اتفاق بين علماء الأصول وبين النحويين وأما إذا بقي الاسم معربا لم يبنى فمذهب النحويين انها لا تعم ومقتضى كلام أهل الأصول انها تعم مطلقا طيب لما التفريق بين المبني والمعرب ضابط الفرق بين المبني والمعرب أن المبني فيه نفي الجنس واما المعرب فيه نفي الوحدة ونفي الوحد طبعا غير نفي الجنس ولهذا فرق الامام القرافي بين الحالين فقولك لا رجل في الدار نفي للجنس ونفي الجنس عاد يعم كل فرد من افراد ذلك الجنس وقولك لا رجل في الدار للرفع لا يعم بل هو نفي للرجل بوصف الوحدة فتقول العرب لا رجل في الدار اثنان. فهذه نكرة في سياق النفي وهذا هو معنى كلام الماضي أو كان صيغة لها النسي لذي وغير ذلك القرافي لا يعب غير هذه الأمور الثلاثة لا تعب والثالث هو ما كان صيغة لها النفي لزم كقولهم ما بها أحد ولا في البيت ديار لا ديار لا صافر لا وابر إلى غير ذلك من الألفاظ المنكره التي لم تستخدمها العرب سوى منسيتها وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع لللزوم. النكرات في سياق النفي غير الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هي عند بعض العلماء كالإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى هي عامة بالظهور أي ظاهرة في العموم فهي ليست نصفة السابق نصف والذي وغير ما ذكر ظاهر في العموم وهذا هو معنى قوله وقيل بالظهور في العموم ولذلك قال ابن السكي رحمه الله تعالى إنه لا يفيد العموم من النجرات إنه ما قال فيه الإمام القرافي لا يفيد العموم هو ظاهر في العموم فالإمام السكي وبعض العلماء وافقوا القرافي فيما ذكر لأنه نص في العموم وقالوا بأن ما أنكره الإمام القرافي ما أنكر إفادته العموم هو ظاهر في العموم ثم بعد ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النكر في سياق النفذ هل تفيد العموم بالوضع اي بالمطابقه بدلاله المطابقه أو باللزوم فالذي رجحه الناظم رحمه الله تعالى هو ان النسر في سياق النبي تفيد العموم بالوضع بالمطابقه وهذا معنى قوله وهو مفاد الوضع لللزوم فهذه إشارة إلى أن دلالة عموم النكرة في سياق النفي مدلول عليه بدلالة الوضع أي مصادفة، بمعنى أن النص وضع لسلب كل فرد من الأفراد، لسلب كل فرد من الأفراد، وهذا مذهب الباراسي رحمه الله، وقيل إنها تدل على العموم بدلالة الالتزام فبعضهم قال انها تدل بالالتزام والقول الثاني هو قول الامام سقي الدين السبكي وقول والده تاج الدين السبكي ايضا رحم الله الجميع ولما سبب الخلاف فالذين يقولون بان النشره في السياق التي تفيد العموم بالالتزام اي باللزوم قالوا لان النفي اولا للماهيه لماهيه الشيء ويلزم منه نفي كل فرد من الافراد ضروره ويلزم من هذا من نفي الماهيه يلزم منه ماذا يلزم منه نفي كل فرد ضروره إذ لا يتحقق نفي الماهية إلا بنفي كل فرد وتونها تفيد العموم بالوضع يؤيده ويدل عليه ما تقدم من, دلالة من أن دلالة العام كليه أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة فقولهم إن مدلو إن مدول العام كليه هذا يؤيد أن النكره في سياق النفسي تفيد العموم بالمطابقه لا بالالتزام بعد ذلك قال بالقصد خصص التزاما خصص أنت أو خصص التزاما لا فرق بالقصد خصص التزاما قد ابى تخصيصه إياه بعض النجبان في هذا البيت اشاره من النظم رحمه الله تعالى إلى مسألة تنبني على المسألة السابقه وهي هل يخصص العام بالقصر وبعبارة أخرى النكرات في سياق النفي إذا عمّت العام منها هل يجوز تخصيصه بالقصد فعلى القول بأن دلالة النفي دلالة النكره في سياق النفي على العمور بالمطابقه يجوز تخصيص هذا العمور بالقصد وعلى القول بأن دلالة النفي النكره في سياق النفي على العموم بالالتزام لا يجوز تخصيصه هذا العموم بالقصد، فعلى أنها بالوضع فلا خلاف فإذا قلنا بأنها بالمطابقة لا خلاف في تخصيصها بالقصد أي نية عند الجميع وأما على أنها بالانتزاب فاختلفوا في تخصيصها بالقصد، فالمالكية والشافعية يرون تخصيصها مطلقا بالقصد. سواء كانت دلالتها التزاما أو تضملا فبعض النجباء أي بعض العلماء خالفوا في جواز تخصيص النكر في سياق النفي التي تفيد العموم بالقصف وقالوا إنما دل عليه بالالتزام والتضمب لا يخصف بالنية فعموم النشره في سياق النفي والنهي عندهم تراد به اللزوم ولا يقبل التخصيص لماذا قالوا لان النفي اولا للماهيه وهو شيء واحد وليس بعام والتخصيص فرع عن العموم هذا هو تعليله قالوا إن النفي اولا للماهيه والماهيه شيء واحد لا يقبل التخصيص ليس بعام والتخصيص انما هو فرع عن ماذا عن العموم ورد على هذا الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى وهذا شخص نوى شيئا فله ما نوى ولا مانع من كونها تفيد العموم بالالتزام من تخصيصها إذ, إذ لا مانع من صحة قص نسي الماهية باعتبار وجودها في بعض الأفراد فقط، لا مانع من قص من صحة قص نسي الماهية، لكن بأي اعتبار باعتبار وجودها في بعض الأفراد فقط أو في بعض الأفراد فقط. حافظوا شلام وخلاصته أن المالكيه وغيرهم دلاله عموم النكر عندهم بالوضع ولو كانت بالالتزام جاء تخصيصها بالنية نحو لا شربت ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدروا قد جلبا يعني, بأن يعني أنه من سيار العموم قول القائل والله لا شربت. أو والله إن شرب فلان فزوجته طال فان ذلك يعم جميع المشروبات فيحمل اي شراب كان لان الفعل يدل بالتضمن على نشره في سياق النص فقوله والله لا شربت كقوله والله لا شراب لا فرق لان النفي الفعل يدل بالتضمن على نشره والسعل قد وقع في سياق النفي فهو كمثل لكرة في سياق النفي لا فرص وكذلك أيضا نفي الفعل اللازم نحو لأن نفي الفعل اللازم نفي لمصدره فلو قلت لا يقوم زيد فكانما قلت لا قيام وأشار النار بقوله واتفقوا إن مصدر قد جلبا إلى أن العلماء جميعا متفقون على, أن على العموم إذا ذكر المصدر وعلى قبول التخفيف بالنية إذا ذكر المصدر نحو والله لا أكلت أكلا فهذا اللفظ متفقون على إفادته العموم ومتفقون ايضا على جواز تخصيصه بالخص فما قال والله لا اكلت اكلا ونوى به اكلا معينا فلا خلاف بين العلماء انه لا يحلف بغير ذلك الاكل ويصير عموم الفعل المنفي عند المخالفين في المساله الاولى يدل على العموم بالمطابقة لا بالالتزام لأنه يقبل التخصيص قال القرافي رحمه الله كلاما جميلا في هذه المسألة ثم إن هذه القائدة اعني قبول التخصيص فيما دل عليه مطابقة للتزاما لم أرى لهم اي هؤلاء العلماء المانعين من جواز تخصيصها بالقصد، لم أرى لهم عليها دليلا بل هي دعوى مجردة ليس عليها دليل ويدل على بطلانها وفسادها قوله عليه الصلاه والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى شيئا فيكون له والاصل عدم المانع من النيه حتى يذكر دليلا عليه فالقول فاحي إذا هو قولها تفيد العموم وأيضا جواز تخصيصها بالقصد سواء على القول أنها تفيد العموم بالمقابلة أو أنها تفيد العموم بالالتزام لا مانع قال بعد ذلك ونزل أن ترك منزلة العموم في الأقوال. هنا يتكلم الله رحمه الله على فائدة. وإن كانت لا تدخل في مصطلح أو في تعريف العام بالتعريف الثابق لكنها تدخل تحته في الجمل، ولذلك عبر عنها المؤلف بقوله لنا، أي اجعله وأصل هذه القاعدة ما روي على الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال ومعنى هذا الكلام أن الشارع إذا ترك الاستفصال أي ترك طالب التفصيل لم يطلب التفصيل في حكاية أحوال معينة مع قيام الاحتمال في هذه الأحوال التي حقيت للشارع ولم يطلب فيها تفصيلا هذا هذا ترك الاستفقال ينزل منزلة العظومي في الأقوال ومثال ذلك كما هو معروف أن غيلان كان عنده أو تحته عشر نسوة فعندما أسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك أرضعا وفارق سائرهن فرسول الله لم يستفصل هل تزوجتهن دفعة واحدة هل تزوجتهن مرتبات كل ذلك لم يستفصل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الحكم الذي ذكره رسول الله عاما لكل شخص كمثل غيلات أسلم وتحته أكثر من اربع نساء أربع نسوة ويكون أيضا عاما في كل الأحوال سواء تزوج النساء مرتبات أو تزوجهن دفعة واحدة كل ذلك لا فرق. فكذلك كل من أسلم على أكثر من اربع نسوة حكمه كحكم غيلان كقيس بن الحارث الأسدي أيضا قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعة فالنبي لما ترك الاستصال هنا عما الحكم وجاز تمسك المذكور بأربع نسوة وجاز تمسك غيره ممن اتصف بهذه الصفة بأربع أيضا ممن كان عنده أكثر من أربع سواء هن, هن الاخيرات أو الأول قال البغوي وكلام البغوي هنا في فرح السنه بعد هذا الحديث كلام جميل وظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون نكحهن معا أو متفرقات وأنه إن نكحهن متفرقات يجوز له إمساق الأواخذ وهو قول الحسن البصري وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإصحاق وإليه رجع محمد بن الحسن حين ناظر في إمام شافعية فيها، وخالف بعض العلماء رحمهم الله تعالى منهم سطيان الثوري وأبو حنيفة فقال إنك حهن إنك حهن معاً فليس له إنساف واحدة منهن إنك حهن معا فليس له إنساف واحدة منهن وإلك ههنا متفرقات ماذا يفعل فيمسك اربعه من الأول، أي يمسك الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ومن والخامسه وما بعد ومن بعدها يتركها وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم امسك معناه امسك أي ابتدئ نكاح اربعه من هلا في المعيه واستمر على الاربع الأول في الترتيب أي في حالة تزوجك إياهن مدف دفعة واحدة مرة واحدة مع بعضهن ابتدئ نكاحهن من جديد وفي حالة زواجك منهن مرتبات أمسك الاربع الأول في الترتيب قال لأن نكاح الخامس ومن بعدها فاسد. وهذا الكلام رد عليه بأن أنتحة الكفار قبل إسلامهم ما أقره الشرع منها صحيح وهذا قد أقره النبي عليه الصلاة والسلام تدل على بعد ذلك قال النظم رحمه الله تعالى قيام الاحتمال في الأفعال قل هجمل المسكة الاستدلال قيام الاحتمال في الأفعال كل مجمل مسقط الاستذال القاعدة الأولى في الأقوال وهذه قاعدة في الأفعال فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكيت وتطرق إليها لاحتمال فلا يجوز أن يستدل بها في مقام العموم وتطرق لاحتمال إلى تلك الأفعال هل هي للعموم أو للخصوص يسكت الاستدلال بها على الحكم فهمنا يا شباب وهكذا يقولون قاعده كل تليل تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ولكن أي احتمال هل كل احتمال يسكت الاستدلال في الأدلة؟ لا إنما الاحتمال قوي أي المساوي أو الراجع أما الاحتمال الضعيف أو النادر البعيد فلا عبرة به خصوصا في أدلة الشرع إذن في أدلة الشرع بغلبة الظن كما سبقانا شرنا قال بعد ذلك وما اتى للمدح أو للزمن يعم عند جل أهل العلم الذي سيق للمسح او للذنب او لغرض آخر فإن هذا السياق لا يصرف عن عمومه فقوله تعالى إن الابرار لا في نعيم وان الفجار لا في جحيم ثيقا للمدح مدح المسلمين الأبرار لذم الفجار فهذا لا يصرف هذا اللص عن عمومه فالابرار عام لكل بر والفجار عام لكل فازق وايضا قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ثيقة للتهديد وثيقة للوعيد للذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فهي عامه في كل من يكنز ذهبا أو فضة ثم هو لا ينفق منها في سبيل الله تعالى الإمام الشافعي خالف في هذه المسألة قال إن مثل والذين يكنزون الذهب والفضه ليس بعامل لأن هذا لم يثق إن إن لأن هذا إذا ما للوعيد وما للوعيد فلا يعم ولذلك فعند الامام الشافعي رحمه الله تعالى الحري لا زكاة فيها وقال إن الاستبلال بهذه الآية على وجوب زكاه الفلي التي هي الاستمتاع او للتزين لزينة الزوجة او لزينة الاهل قال ساقط لا يجوز لان هذه الايه في قصر للتهديد والوعيد فلا يستدل بها على عموم الوعيد لكل من يكنز الذهب والفضة قال الامام من الحادث مختصر في اصول الفقه مسألة العام بمعنى المكه أو الزم مثل إن الأبرار وإن الكتاب والذين يكنزون عام وعن الشافعي خلافه يقول لحن نستدل ولنا أنه عام لا منافية منافع عمومه فعمة غيره مع المعلوم مع أنه من المعلوم أن جماهير العلماء على أن الحلية التي هي للتزين لاستمتاع لا زكاة فيها وإنما محل الخلاف هل يستدل بهذه الآية على وجود الزكاة فيها أو لا يستدل هذا هو محل الخلاف فيما أعلم والله أعلم قال بعد ذلك وما به قد خوطب النبي وما بي قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني وما بي قد خطب قد خطب وما بي قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني الخطاب الذي من ربنا سبحانه وتعالى لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اضر على ثلاثة أنواع النوع الأول خطاب له صلى الله عليه وسلم قامت قليلة على إرادة الأمة معه فهذا لا خلاف في شمول عمومه للأمة معه كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فهذا لا خلاف بين العلماء شموله وشمول أمته معه والنوع الثاني مقامه القرينة على اختصاصه به كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فهذا لا يشملها اتفاقا وأنع الثالث هو ما أمكن فيه إرادة الأمة معه ولم تقم قرينا لم تقم قرينا أما إذا قامت القرينا فالعمل بالقرائم فقوله تعالى لئن أشرفت ليحبطن عملك فهذا مما يمكن إرادة الأمة فيه معه فبعض العلماء على هذه الآية أو بهذه هذه الآية يستدل على أن الزوجة إذا ارتدت أو أشركت قد خرجت من عصمه الزوج ويقول بأن هذه الآية عامه في جميع من أشرك وبعض العلماء يقولون إن هذه الآية ليست عامة ولذلك فإن الزوج اذا اشركت لم تخرج من عفمة الزوج مفهوم يا شباب الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون إن هذا اللفظ يتناول الأمة من جهة الحكم لاختصاص الصغة به وبعض المالكية أو كثير من المالكية والمشهور عند المالكيه أن مثل هذا اللطف يتناول الأمة من جهة الحكم فقط لا من جهة اللطف فهمنا يا شباب قال بعد ذلك وما يعم رشو الرسول وقيل لا والنسل في هذا البيت النار الله تعالى ذكر للعلماء ثلاثة أقوال في مسألة الخطاب العام الذي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد فهل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه فيشمله الحكم كما شمله اللفظ لغة أم لا يدخل فيه وذلك كقوله تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فاكثر العلماء ذهبوا إلى أن ما ورد من العمومات على لسانه صلى الله عليه وسلم مما يقتضي تناوله لغه قالوا يتناوله إلا لذليل فهذه العمومات تتناول النبي والأمة إلا لذليل وهذا هو القول القوي الصحيح وقال بعض العلماء ان ذلك لا يتناوله الا لدليل وقال بعض العلماء بالتفصيل ولهذا قال الله ولن الكل تفصيلا ففصلوا فقالوا ما ورد بصيغه كل لا يتناوله وما ورد بصيغه, بصيغة ليس فيها كل فهو يتناوله فالامر الذي اقترن بالتبليغ اقترن بالامر بالتبليغ لم يشمل النبي عليه الصلاة والسلام والقول الأول هو القول الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. قال بعد ذلك والعبد والموجود والذي كفر مشهولة له لدى ونمر مشهولة له أي مشهولة في هذه الخطابات لدى النظر أي عند أصحاب النظر وأصحاب السجر من أهل العلم علم الاصول والفقه. في هذا البيت أمام رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أصطاق من الناس يختلف في شمول الخطابات شرعية لهم فهذه الخطابات الشرعية التي تشملهم لغة هل تتناولهم وتشملهم شرعا اختلف العلماء في ذلك وهؤلاء الثلاثة أولا العبد وأكثر العلماء منهم المالكية والشافعية والحنفيه ذهبوا إلى أن الخطاب يتناوله شرعا كما قد تناوله لغة ولذلك استدلوا قالوا إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قالوا وجب بهذا النص الجمعة على العبد ولكن بعض العلماء اخرجوا العبد من هذا الوجود بأدلة أخرى قالوا وإنما خرج من خطاب الحد والجهاد بدليل منفصل. والصنف الثاني الكافر الكافر هل يتناوله الخطاب شرعا وهذا الخلاف مبني على الخلاف في المسألة التي ذكرناها سابقا وهي العبد وهي الكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة وقد عرفنا بأن القول الصحيح بأنه مخاطب بفروع الشريعة ولذلك فهو يتناوله. والصنف الثالث الموجود الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير المخاطب أي المشافه بالخطاب والصحيح أن الخطاب يتناوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بمشافة كل فرد وإنما كلف بالتبليغ والتبنيض يكفي فيه السماع ويكفي فيه الورود ولا يسترط أن يشافه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كل فرد من أفراد الأمة ولذلك قال الله تعالى واوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ والخلاصة أن الاتفاق حاصل على أن أمثال هؤلاء اي غير المشافهين بالخطاب مكلفون لما كلف به المخاطبون إذا وجدوا وبلغوا التكليف ولكن هل السيرة هل بالسيرة نفسها كما يقول الحنابلة أو بالشرع قياسا أو غيره بالقياس غير القياس فالخلاف في هذه المسألة الثالثة إلى خلاف اللاصي.